أتا ربكم أي رحمكم وإن متتم عذاب وجعلنا جهنم لكافرين حصرة إن هذا القرآن يهدي اليه أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر كبيرا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُو الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَلُولًا وَدَعَيْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ وَجَعَلْنَا آيَةً لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألدمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه من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 أمرنا متر فيها ففتقوا, ففتقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد روح وكفى بربك بذنوب عباده قبيرا بصيرا